عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئٍ منهم أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما يعلمون فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لقادرون